أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست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 ويل يوم إذل المكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفويل يوم إذل المكذبين هذا يوم لا ينطقون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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم